Oh,、huh? wow.、Huh? どう <No. S 2>、no.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 我。Wow. بسم الله الرحمن الرحيم الحق <تصفيق> <تصفيق> どれかも الحق l o u وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات ب ا ل خ ا ط ئ ج ع ل ه الدكتور محمد راتب ا ه ا فاذا نفي خلف ص و ر إ ذ الصور نفخ في ا نفخت و ا ح د وحملت لك 言葉の数が出るかどうかはわかる。 え شقت السماء فهي يومئذ فوقهم يومئذ الثمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى AHHHHH <laughs> Thank、oh. you.、Uh. AHHHHH Young、yeah, man. اطرحوا ك ت ا ب